<سؤال> كيف حضران رحمة وشفاء وفيه وفي رحمة الله به وشفائه وما جعل فيه لكل ذي حكم من من اكفائه ما يقول سبحانه ولم يكفهم وانا انزلنا عليك الكتاب اطلاء عليه منا في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون <سؤال> فمن لم يكتفي بضيائه فلا كفي ومن لم يشتفي بشفائه فلا شفي ففيه كل داء وبيان كل قصد معدداء فلا يعرض عنه أبدا مهتد ولا يصد عنه إلا كل مهتد إلا كل مهتد هالك مهلك يأفك ويؤفك يفترع على الله الافكا والزور ويذر على اليقين بالله الغرور اي يكذب على البرح بالله الغرور فابدا التائه المغرور وقلبه فهو الخراب البوه الذي لم يعمر به دواهي منهم معمر ولم يسكنوا من انوار حكمه الله نور او ما جمعوا قول الله جل جلاله عن من يحويه قول او يناله وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبعوا اهواء امر ما من الحق لكل إن جعلنا منكم شرعه ومنها جاء فكذا بي على من اعرض عن كتاب الله عن كتاب الله بيانا عن كتاب الله طيب عن لا لا يعني جوابا عن كتاب الله من عنه الراها في الكتاب التنزيل واينما من عرف الله وإن من عرف الله وحكمته واحسانه بتنزيل الكتاب ونعمه وانجاب الله وتنزيله كانه واينما عرف الله انجاب الله استاذ لمن هو قال وا وما فيه من غرقان الله وتفصيله ولا يتابع عنه الا عمي القلب مغفلو لا تدبر حكم الله ولا يعدله كما قال سبحانه افلا تتدبرون القران مع لا قلوب اقفالها فلا يسكت ابدا من بما جعل الله في كتابه من النور عن قلوب الا قفالها. ولا ينقتل قلب عما من الهدى الا بالضلال ولا يترك ما ذكر الله من تدبيره إلا من كان من الضلال فأما من نور الله قلبه ورضي عقله ولبه فلا يعدل بتذكر ما أنزل من الكتاب كما قال الله سبحانه وما يذكر إلا أولو الألباب وقال سبحانه في كتابه وما ذكر الله في نعمه وتذكيره به إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبنا ولك السمع وهو شهيد سجاء ايديها وماذا يا سبحان الله يريد من خلق الله كلهم يريد الرشيد بعد قوله تبارك وتعالى لقوم يسمعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوار وكرار وإليه يرجعون أداء وهداء واحده <تصفيق> هكا بالله قبل واحده استفهام واحده تعجب التعجب, التعجب المادا سبحان الله وراه التعجب واحده استفهام واحده تعجب ايه ام اريد براجلنا الله تعجب فاخبر سبحانه عن استسلامي من سمواته وارضيه لحكمه لحكمه فيهم وفي غيرهم وأخبرهم عما ارجعهم جميعا إليه ليحفظ كل مرئ ما حكم به له وعلاه تعليما من الله لهم لاك تعليم وهداية من الله لهم إلى صراط مستقيم فكتاب الله أعانكم الله ما حييتم فاحفظوا وبه هداكم الله ما بقيتم فاتعظوا فإنه أوعظ ما به متعظ وخير ما به منكم محتفظ لما جعل الله فيه لحافظه من النجاة وهوها بل وواعظه لمن اتعظ بها من الحياة فعليه فحيو ما حييتم به وبه ما بجيتم وفيما يقول لمن كان قبلكم رب العالمين والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصدحين فالتمسك به أحسن الإحسان وحقيقة الإصلاح والإيمان وهو كتاب الله المحفوظ الذي لم يضع منه بمن الله قط آية فيضيع بضياعها من الله نور وبيان وهداية على ها ها فصيحات نعم جيد جيد طلع غلط اتذكر هذا الخبيث لا ها هذا ها يجمع الناس باو كان لا ما اقدر حد نجح في ذا الامور نهائيا عندك اه واضح امر واضح داو يعني وني تجربه غريبه مطيحه خلينه الحفاظ والحفاظ لا يعدوا ولا يخسروا في البلاد الاسلاميه الحين رجع حتى وقال وايه انا في بلدي يسبح طيور وناصر معنا ها حد لا لا لا الجراحه جو ها علامه حضراني زي جبن ما يتصاموا لا كيف طال علامه قطعة بحاصة بالقرآن الكريم <تصفيق> شكل <تصفيق> يعني الملايين نختم كل زنة بيخرجوها نجمع الملك فى <تصفيق> <تصفيق> وقسموه الحجاء الجمعة خلينا عندك ذادي بي قسموا الحجاء كل زنة كل زنة كل زنة كل زنة كل زنة اه لغايه حسباتي ايها الاخوه سبحان الله النبي صادق دول طبعا بتاك غلق ولا شيء والله غلطه غير ييجوا اوراق عندنا امام المسجد ولا يجوا ابو له دركراتي المهم اشترياهم من حفظ الله الله انت جره صغير صحه عذره لا لاينو مليارا جرفكم ما هو من جورده الحين حتى ايكترونيك مجمع الملك فهد نسخه الكترونيه كنديه ترجمه سير جامعه بلا بترجمه هنا وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُمَّ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسروا وين فيها يعني بيث القرآن بسروا حين يذكروا قصة بني إسرائيل نزعة التوراة منهم ها ما بالله بعث الله عزيزيلا ما عبدوا حين جا هو دا حافظوا قالوا قالوا من يعلمها لاجنه هذيك عليه بدون شدة الحاجه يعني افرض انك في وقت كذا ما بكتاب من ربي وانت مش تدري وايش تشي وايش حكمه وايش رتب الامور كلها ما ودي عدي حالك جزره انت عامل في هذه اجاري بشري عاود للمربي وما كان لي قبلت ايتم جارين بالله ودي نجي ما ابشي هو انا قال ان الله القاضي قلب يعني ما هو سمع عالم قال ولك لا سجاني على مكانك ها ياضت كانت انا حكيت شبره انت الشيء يعني مسالهك اضغط في حالك كذا كسرد الحين كم دمنيك لانك ترت اوراده صحيح قلنا عمر في قولها بده ولا ما انت غريب في كل امورك الصحيحه صحيح انت تكرها انت طرحها هنا يعني ها لو يوقف بها رجحها للقرآن كم بيجو غرام واحد بأنه يدري بصدق كم بيجو يعني بيفكر واحد أجله أسترد لي حلابة لحديث يقال به بس ولا حديث ما هي بيجي الواحد؟ اش تيدري عنده نعمة حسرة نعمة القرآن كبيرة جور جور جور حفظه حفظه إنه تدري إنه مخترم منه حرف من حين نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوه أمر مقطوع به ما يشق في الشاكل اه امر بسيط ها امر عادي والله لا تويش بهاي بجو 11 هذو بجو على العلماء وفي بلادهم خامس درا ما بيترنم بيها مهلا ها جاي واحد وجه هاي الشيء هنا نفهم من كلمه ولا هو داري لا ابعث اي كلمة سالمة امه طلعبا الله الله شربك اي عيليين او اي عكب اه الا بلادي احفظ الله اجود تكون داخل اجاب رو ولا هوداي بنقمة ولا اي عصر اني يشككوا فيه ما حدا قد شكك فيه اي عصر ايش ولا يشكك اندي ما يجي انتاري انتاري وايش يقولوا اللي يشكف ها يقول جمع لي معك وانت وحسبك ويظبرون لنا مذله صوره ونسام وانت انتاري العجيم ان عزم يقولها ما عاد سن كل حاجه كسبت لي ما عاد سن مني سن هذا كذب يا حقك وانت ايش البريال دفتر دفتي شي عجيب حتى رقمنا الفصيح والعرب صح هذه الايام قبل بيجيب كلام مضحك بس انا اهم من انا ما قلنا اعطيناك الجواهر ومدري وش واحد بهطران وصلبه وبصير يقول انكم تنزلوا عليه قران, قال ننزل عليها قرآن. قالنا اعطيناك العود جاء <تزع> صلاح يدخل وصله يا حبيبي قلنا اعطيناك ادري وجهنا مشطر قران انت انا جاء جاء صلاح قالنا اعطيناك العود فصليت ربي كان مرود وانا اضمن لك الا تعود <تزعحد> <تزعون> <تزعون الثاني> ايوه بعده يا كان شلوه ايه بتشلوه من القران ان الله اعطانا هذا يا ما جرى الجن والانس الم ياتيكم رسل منهم يحكون عليكم اياتي وينذرونكم لقا يومكم هذا قالوا قالوا شهدنا على انفسنا ورتم الحياه الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وبعد قوله سبحانه وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا لا يأتي لقوم يذكرون فكيف يصح أن يذهب منه شيء وهو صراط الله المستقيم وتبيانه لكل شيء ففيه لعباده هدى وتكوين وفيه ما يقول إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم فهل بقي لاحد من بعده عذر او متلوم نعم ترى قال <أه لا أقوى> طريق يعني <أه> اكثرها استقامه اقوم من أقوى. <أه> للطريق التي هي اقوم طريق يقول انا ونسير الى الجن الى ربي ما هذا العدد الواسع صراط مستقيم طريق ومره هيك تروح على المسرب سهل بقي لي من بعد يعذرنا ومتلوم وكيف الله وكيف يصدقوا مفترين على الله في ضياع ها حتى وكيف يصدقوا مفترين في ضياع يعني الحياة ما يساب لله على النظام لي حقاً في كل شيء العدل والحكمان وريد كل شيء ويهي بتوصل إلى الطريقة الأخرى إما بل أنه إذا ذكر على الله في المراجبها هي لأنها الأهم لأنه بيعتبر الدين والشرع والقرآن وال... <تصفيق> لا قوانين الموصلة اليها امور الدنيا هذه توصل الى الصح وتتعجب كل نزاع يعني باترات تقلب عشرين تفسير كل واحد ما. استحرج منها هي. هدية هالاشياتي możصدقها غير الاشياتي يليها ما هي زابره ولا كل بل روايات ولا شي لكن ترى يستخرج عنا الموется塔 الآن ومنally LIKARNAH há government نوزي الثاني حتى بلا الاشياء العصرى هنين يتاقر With the something yeah he knew it Maxim نباترا lui, فlo his ﷺ ميcerو dos lech up kam domination ويجي استخرج منها باسه well you Heavenly li he d Forest يجي هذي بيقول بلا عجز الرقمي ويجي منه باترال والمدرسين نفسهم يعني باترال كل واحد معناه يا ده قال لا تنقض يا عجيبه ه بكم انا راحكم على حالي تكزير. <تكزيري> لا ها هذا التكسير مني ما بلا ما قلت تكسير <تكزيري> الناس بيعرفوا منه يستنبطوا منه كلني كثير من دت اجي عاد ما ادري كيف قباس سوا وجاء بعدين يجي يخرج يلا طيب على الاقل تقريبا كل الناس بقول شوف عن قامت الثوره الهرميه في اوروبا استجابت مع الكنيسه استدان كامل حتى كتلوا كثير من العلماء المكتشفين للفيزيا والكيميا والجغرافيا والفلك وابيدوا قالوا انهم كفروا حين جواب ذي عندك العرهم بحثوا ها بحث علمي اللي طلعت لهم واذي سببت لوجود العلمانية همزونا <تصفيق> ها همزونا الدين حين دك الدينة يعني ذاك محمام لا توراد معرفة ولعبة كل هذا برجعوا وصل العقل وصل البحث العلمي والبعوية العلمية المرتبة على تجارب وعلى أمور دقيقة واستجمت بحديك الأمور كلها لكن ده يعني من تلاقي تجربة من التجارب كلها من أولها إلى آخرها تستجم بل تراه كثير منها تشهد ما يمكن تسبق إليها القرآن يمكن تسبق <تصفيق> إليها القرآن ده الحرب عن السنة والله. ايه. اول ما قالوا بك الارض دنهم والهرقطة سمعها. فتاوى من الا ايه. ايه. واحتاجوا رجعوا. يقلوا ابوه فصلوا الدين عن السياسة وقالوا وكان يشيبوا دي واحدهم والمار اه. الله يعيشوا. قال <تصفيق> بيسطروا <تصفيق> يا عمام. عليها ها? انطلوا. لماذا تلقى ما تلقى فيه لا في صحيح السنة ولا في القرآن ما يصطدم مع شيء منها إلا ما كان مأخذ من الإسرائيليات القرآن ديهم أكد يعني ما تلقان هائيا لا مع اكتشافات الطب لا مع اكتشافات الفيزياء لا مع اكتشافات ال... بل كل ما اكتشفوا اكتشافات وجدوا النهتب بالسبب للقرآن مثل أطوار الأ... الجنيد اطوار الجنيد ها ايه ما ما لا عندك الموضوع هذا لا لا ها شغل اجل لا السحاب مره في رمضان بعيد في اداء كثر اصحاب ذكر كلمه مذكور في الايه مره يقول سحابا مدراكباً ومرة يقول صحاباً مرحو ثقاراً ثقاراً يعني مذكور عدة ذكر في القرآن وإله نفس التقزيم الحديث تقزيم للصحاب يعني بالصحاب كذا أو كذا أيه أو كذا أو كذا أو كذا وقد شملكها كل هذه في القرآن حيّا حيّا ايوه يعني ما بالله احنا ما معنا بحث فيها هم دوله بعد واضح في ما هو على اساس يشهدون القران ولا شيء ما بعود في كل شيء توصل الى ناصر ناصر اكبر الله اكبر وين قاعدين سوا هنا يا ها ايش تيهم بعضهم بيكثروا بيكثروا بيكثروا بلاجاز لا مي يجودوا ما عادها بعد يا زهره ايوه لكن ده ده ايوه رجله صار هاي ذنيه عجيب ترى قادرين على انه يسويها بنانه ما بده ي والله رجعت العصر ما به اثنين يتاكلوا بنانهم بالدنيا كلها ما ذكرها الله مطره كذي ولا بابا ومثل حقه ولا اقسموا بالخنس الجواري الكنس. وهي عجيبة يور يور يور, يور. يعني مسألة يعني المفسرين كم? لا بشوفي على اولين. لكن اذا رجعناس نفس اللغة العربية والالفاظ. فلا اقسموا بالخنس. الخنس والاختفاء. وهو كذا في اللغة. والجواري من الجل. والكنس من الكنس. نبار نبار. سماء. ورجع يكتشفوه في ده العاصر السوداء هذي بتلتهم العشاء؟ الثقوبة السوداء ذا اي جرمه ما كان كباره ما ما كان ما يوصل عنده ويتحول الى عدم ومحفية ما بيروها ما بيروه ما كان سود فيها. بسموها الثقوبة السوداء والفضاء وبتجري تجري نفس الثقوبة؟ نعم هذا العجيبة معهم جاري ومسالك مثل الأوسف من اللي باقي ينجوا. من اللي باقي ينجوا. والغريبة انهم سموها المكتئلة على العلماء. علماء على الخلق. سموها المكانسة العملاقة. المكانسة العملاقة? وارجع صلى الله عليه. معلاقة بالقرآن ولا لهم دخل كي. بلا فلا بالخنس الجوار الكنس. ها? يعني ما اصلا الاولين حين ما يعرفوا النجوم لا مضيئه بيصور جه بختي كان بي يترب انت سيره حين يوم ازمه في قوه جرم صغير جدا كان الغريب ها كيف انا الدليل على دوره بيقولوا هذا الاخ ما كيلو في الساعه معهدو. سرعه تراسل بين النجوم قاعد دوران بين ها حطينا النوب عبد الغفار حطينا النوب عبد ها ما يشتي نلعب بالتو والسمايده قويه اللي عندي يشتي يلعبينك تحكى منها تغشن اختلفتك ها تحكى تحكى منها وتحكى منها الافلاك بيتنزع لا قال لابتبر فيه قضى قال الله قال ان تحتنا على المقارب انها بتبر فيه دا لله. دا لله. دا ما يمعد الدليل تحكى منها المصري قال لا يعد من الاكتبات السباء ولا يدحج يقول بدي القول فيك الازمناه ولا ولا ولا, ولا. بلغازم والله منازعه فسرها تفسير على نابي فسروا المطر ده بلغازم علي سالم انا غازم نظرت تتكرن البحر والفلن هاي بنت الريح من البحر وتطلع ها وتنزلنا في سري بيفسر هذا الان زعل سري مره واحد حد اسمها واه وا وين كاروكس اذا عنده غيره لا لا رجل مس ها الشمس تجي على سطح الماء وطلع منها بخار رذاذ هذا الرذاذ بتحملها الريح ومذكر رياهة القرآن كلها وهو نفس السحاب دي بالراه هو ما تمام هو ما هو ما لا لا هو ما هو ما نفسه سواء بيسير الرذاذ وتسيرها الرياح جميل. فاذا اراد الله مطر المكان ارجلها الرياح باردة جمد تكثف جمد ونزل وخلالها تكاكه بال بل... بل... بالهواب من... يتميع ووالدة مع السعادة قريب يتميع بيوصل يوصل حرمها ارد هاجر السيب لاجة الصحاب بجي يعني بين البيوت والم اي اي هل ما اخرجة لعني البيت غيه كل كل ما شدي هالقرام قطره الله <تصفيق> ما القاع كله انا ما فيش سكوت اما وهي قطراتها حاول حاول انك تقول كذا يا تو جمس بات رهن في الرذاذ حكى عنايه سماء ذات نفس ها الله الله ما هيت تمشي مكشوف وما قاعد في كل شعره قطره اكيد على لا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائبه في وجهها سنريهم اياتنا سنريهم اياتنا في الاخر قول السا يعني المستقبل المستقبل كانوا يريح في الافاق وفي انفسهم حتى الله اكبر لا خلاص انا قران حتى المره حتى ايه جالك شباب العين ما جاء تشريع عاد بالطريقه لا نلحق هذا راك تشوفه الجهاز يعني بس بعد انزال واستقبال يعني من جوا هذه بتخلي يعني يمنع الماء هاي عن قسمات النزال يعني ويحدث عبارة يعني خلال هذا النهار مثلا بيوم الانسان الاثنين يعني منزله بين الاخراج خلال حي ها ما صار لا بيبرك لا بيبرد برد الحرارة دي في جسمها من عاجة دي في انا بيدخل ما بيدخل ولا حاجة تليل هكذا يجي لهم ولا حاجة لا يصنق نفس البيسم من ايه لهم كني واحد بدوعك بيه لبعض الله دويا بيه ممكن بدالك لا هدعنا في مفرق بين المعرق اغاني المعرق يا اخي كل شيء كل شيء فيه غريب بس دالحينه طبلة ومطرقه كل السمع معتمد عليها كم انت بنتميز من اصوات اشخاص ويسلم صوتك صوتك يعرف مجبر تعرف انه هذا دا صوت داوود هذا صوت داوود هذا صوت فلان هذا صوت فلان كم انت عارف له اصوات في تلفوناتك بدي ادري فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. هاي تكا مطرقه وداك طبل لا ده ده الصوت الصوت. الصوت لا بس انا لا درس سر لا يتسمع ما ادري الجواز هذا ما بيقبل كريم زري زري عنيد يعني مساله طبله من هي صغيره وما ترقى تقع فيها وتميز بين قره بين صوت طلعها بين, بين صوت عالي بين حرير الماء بين صوت السياره بين صوت, بين صوت يعني لو تحسبها لا يحتاج مجلدة. وش الأصوات بتميز بانا بيوم تواحد كلها وتميزها تميزة لتشجا و هذا دليل انا عايزين انا عايزة ولا هستم بيوم ها انا اتهم اه ايش كو عمد بيوم تواحدة سريعة تميزة بمتواحد اي اه باو سبب مجلد بفين امتدخسة يميز اي يعني مصر منين دا الوسط الاشاره متاهات التاريخ يستبدل مخميز مع 20 المسن ناعم ما ليس عاب بارد مو حق فن ما تتسد مكان بيستذكروا فينا كانوا عندنا فيكم ما عليكم مبارك فتبعوا وتقول ان لكم وقد قال قوم مختلون من عمات لا يعقدون إنه قد إن قد ذهب منه بعضه فابتره الكتبة فيه وهم لا وقالوا من الاشتراع على الله في ذلك بما لا يدرون فيا سبحان الله أما يسمعه قل قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وقوله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح المحفو الهنى.